أريد أن أتخذ قراراً لكنني متحير عليك أن تقول لنفسك سأتجاوز أي تحدي ولا تنسى الإلهام والتخيل والابتكار في أخذ أي قرار كيمكنك كي اتخاذ قرار عليك أولاً معرفة الحالة التي تريد أن تتخذ فيها القرار وأن تحدد تلك الحالة حتى تحدد شعورك وأحاسيسك ولنا ثلاثة أمثلة في ذلك أولها على المستوى المهني والثاني على المستوى الدراسي والثالث على المستوى الشخصي بالنسبة للجزء المهني الشخص الذي يريد أن يغير عمله وينشئ شركة عليه أن يسأل نفسه لماذا يريد تغيير العمل؟ هل لأن هناك من يضايقه في العمل؟ أم أنه يريد التغيير لأنه يعلم أن لديه قوة معينة ربما تنطلق في مكان آخر؟ إذا كنت تغير بسبب شخص في العمل يضايقك، فالحالة هنا خطأ، وذلك لأنك تغير بسبب مؤثر خارجي، وإنما يجب أن تغير لتنطلق وتبدع أكثر، فتتوسع في عملك، استقل بشاركة علم الناس، أبدع، فإذا عرفت الحالة وحددتها، عليك أن تضع أمامك بدائل ثلاثة، وهذا أقل عدد للبدائل، فالبديل الأول هو الاستمرار في عملك والبديل الثاني هو ترك العمل وفتح شركة جديدة والبديل الثالث هو أنك في حالة فشلك في شركتك فإنك ستعمل في شركات أخرى بالنسبة للجزء الدراسي شاب يدرس في كلية ما وبعد فترة أدرك أنه لا يحبها عليه أن يطرح بدائل ثلاثة البديل الأول الاستمرار في نفس الكلية مع عدم حبه للدراسة فيها البديل الثاني تغيير الكلية مع اعتبار عدم وجود ضمان بأنه سيحب الكلية الجديدة البديل الثالث حب دراسته الحالية والانتهاء منها ليتمكن من الصعود للخطوة التي تليها وأذكر قصة شاب جاء لي لأعالجه وقيل لي إنه يعاني من انفصام في الشخصية لكنني وجدته لا يعاني من الانفصام وعلمت أن هذا الشاب بعث إلى أمريكا في بعثة ليكون جراحا وبعد فترة من سفره قيل له لا نريد جراحين وإنما أطباء بشريين فقرر أن يرجع لبلده وشعر بالظلم فلم يكمل دراسته وكان يكلم نفسه ليريح نفسه ويقول أنا دكتور جراح وكان يمشي بين الناس في الشارع يقول أنا جراح لو تريدون واسطة لتكونوا جراحين تعالوا لي أنا أعرف فلانا وفلانا ومن هنا ظن الأطباء أن لديه فصاما في الشخصية لكنه كان يريد ما بداخله هو فلما أتى لي قلت له ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون جراحا فقلت له الطبيب والجراح الاثنان يساعدان الناس وهذا هو الهدف من عمل الطبيب وبعملك كطبيب ستساعد الناس وبعد ذلك ادرس لتصبح جراحا فلماذا لا تفعل ذلك؟ وفعلا أكمل الشاب دراسته وأحبها وقرر أن يكون جراحا وأن يتوسع في مجال الطب وبدأ بإعطاء ندوات للناس في الثقافة الصحية ووجد هذا الشاب نفسه وذلك لأنه أكمل ما بدأه بالنسبة للجزء الشخصي السيدة التي لديها تحدي مع زوجها فهي لا تشعر بالسعادة معه البديل الأول استمرار الحياة معه كما هي البديل الثاني الانفصال عنه البديل الثالث البحث عن الأسباب التي جعلت حياتها معه بهذا الشكل وماذا عليها أن تفعل لتحسين حياتها معه والعودة بالزمن لأول أسبوع معه كيف كانت سعيدة معه، وكيف كانت طريقة كلامها ولبسها، ومدى حرصها على عمل ما يحب، وتفاهمها له، واتصالاتها به أكثر، وتشجيعها له المستمر، وإذا اختارت السيدة البديل الثالث، فعليها أن تبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الحياة، وبعد طرح البدائل، علينا طرح الاحتمالات، الاحتمال الأول نظرة المجتمع لها، الاحتمال الثاني أن تكون الحياة بدون زوجها غير سعيدة الاحتمال الثالث سعادتها بعد انفصالها عن زوجها الاحتمال الرابع استمرار المشاكل مع زوجها احتمال أخير نجاحها في إسعاد نفسها وزوجها ومن هذه الاحتمالات عليها أن تختار احتمالا واحدا إذن القرار مبني على التفكير بالمنطق القائم على المعلومات وبعد أخذ القرار نضيف لهذا القرار الشعور والأحاسيس وحذار أن تأتي الشعور والأحاسيس في البداية لأنها تكون مبنية على برمجة سابقة كما ذكرنا فيما مضى وإنما بعد التفكير المنطقي وبعد المعلومات حتى يكون القرار صائباً فالزوجة التي ستختار العيش مع زوجها بعد التفكير ستجد شعورها وأحاسيسها تقول لها نعم عليك الاستمرار، أكملي، وفي النهاية نأتي برابط ذهني، ونأخذه معنا للمستقبل، وعليك أن تقول لنفسك، سأتجاوز أي تحدي، ولا تنسى الإلهام والتخيل، والابتكار في أخذ أي قرار، واجبات عملية، حدد مشكلة توجهك في حياتك، وحدد البدائل المتاحة أمامك لحلها، ثم اختر أنسب هذه البدائل للتطبيق.